لا اله الا الله اقرا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا وان خفتم عيله فسوف يغنيكم الله فَسَوْفَ يُؤْتِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إن, شاء إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ وَلَا يَدِينُونَ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 اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا اله ا واحدا وما امروا الا ليعبدوا اله ا واحدا لا اله الا الله لا اله الا هو صبحانه سبحانه, سبحانه عما يشركون وما امروا الا ليعبدوا الهن واحدا لا اله الا الله وسبحانه سُبْحَانَهُ أَن نُشْرِكُونَ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ ويأبى كَرِهَ الْكَافِرُونَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ, ليظهره عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كره يَا ايها الذين امنوا ان ان كثير من الاحبار والرهبان لا ياكلون اموال الناس بالباطل لا ياكلون والَّذينَ يَكْنِزونَ الزَّهَذَ وَالْفِبّتَ وَلَا يُمْ فقُونهاَا فيِي سَبِيللَّهِ فَبَششِهُم فَبَششِرهُمْ بعَذاَابٍ أَلم يَوْمَا يُحْمَا عَلَيهَا فِي رِجَهًَاَّمَ فَتُكوَ بِاجِهُم فَتُكوى بِهاجِبَاهُم بها وَجنوبُهُم وَظُهُهُم هذا مَاكَ نَزدُم لِأَن فُسِكُم فَذوقُ م كُ تُم تَكْنِزون إ عِددتَ الشّهور عِندَ اللهَِّ فنَا عشرَ شَهر فِي كتابِ اللههِ يَوْومَ خَلَق فيِي كتابِ اللههِ يَوْمَ خَلَقَ السَّماواتِ وَالأَرضُ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضِلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُضِلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامَلٍ وَاطِئٌ عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّ فَيُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله فاقتلتم ما لكم اذا قيل حياتي الدنيا من الاخره ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله الثقلتم الى الارض ارديت بالحياة, بالحياه الدنيا من الاخره فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ إِلَّا تَنفِرُوا يُعَذِّبْكُم عَذَابًا أَلِيمًا يُعَذِّبُكُم عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَيَسْتَبْدِلُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّهُ شَيْءٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اخرجهم الذين كفروا ثاني اثنين ثاني اثنين اذ هما في الغار ثاني اثنين اذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا لا تحزن ان الله معنا اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينه عليه وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَتَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْسُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِيَ ٱلْعُلْيَا وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِيَ ٱلْعُلْيَا وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِن فِرُواْ وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لتَّذَعوكَ وَلَ بَعودَت عَلَيهِ مُششَّّه وَس يَحِفُونَ بِلهِ لَ وَاسْتَطَعن لَخَجنَا معكُم يُهِكونَ أَنفُسَهُمْ يهكُونَ أَفسَهُم وَلَّهُ يَعلممُ إِهُ لَذِبُون أَفَ اللَّهُ عنك لم أذ تَهم لم أذ تَهم حتى يتبَ لك حتى ييتَبَ لك الذيينَ صَادَقُ حتى ييتَبنَ لك الذيينَ صَدقُ وَتَكَذب